فَارْجِعْ فَانظُرْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لَأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كذلك نفعل للمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقهم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأبواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم, وأسقيناكم ما أنفراتا ويله يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون ينطق الى ظلنا ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يؤذي من لهب انها ترمي بشررا كالقصر كانه جمان صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون